ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأونتين أما اشتملت عليه أرحام الأونتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آ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 قل لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ طاعم إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمًا نُزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ربك غفور رحيم على الذين هادوا حرمنا كل الذي بكر ومن البقر والغنم حرمنا عليهن شحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو مختلطة بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون